Walat kõmuses vastu m activitiesa, esitu juides kõ φärta märin. Korib Danes 진 u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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل Ked kusiru anfusahum Wadal arunum maa kanu yfterun In rabakum allahul الذي تمَا واتِ وَ الأضَ فيِي ستَّتِ أيامِثَُّ سْتَوَ عَلَ العوُ الش يُغُش الَّلًَاَّه غ يُسِلُّ لَيْلًا نَهَارًا يَطْلُبُ بُوحًا فِي ثُمَّ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ أَلَا لَهُ الخلق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 تحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمراء